الله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 <تصفيق> الله أكبر <تصفيق> الله, أكبر الله اكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر والله الرحمن الرحيم والحمد يا رب الرحمن الرحيم تحدي محمد انجدك مني الله اقعد عليه ليش ثلاث الله الله بسم الله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 الله, الله يرضى عليك تصوم <تصفيق> الذين <تصفيق> yani nakliyatı da yapalım mm -hmm. ولو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي O my Lord, my